أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها ابدا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ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 وَلَنَبِّئَنَّكَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسلِْمَاتٍِ مُؤمنِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَ إِباتات نعَِذَاتٍ سَائِحَاتٍ سَباتاتِ يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نَا رَ وَقُودُهًا الناسَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَ لائِكَةٌ مغِلَابُ شِذَادُ لا الل يَعسُونَ مَا أَمَرَهُمْ لا يَعصُونَ اللهَّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفعلونَ ماَا يُؤمررون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 اَسْرَبُّكُمْ أَنْ يُكَثِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ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 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم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 ذ النون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين انغدو على حرسكم ان كنتم صارمين فَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحانا ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ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 لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاستباه ربه فجعل له من الصالحين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 الحق ما الحق وما أذراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأََّا عَد فَأُهلِكُ برِرِيحِ صَرْصَر النَّعَاتهَ سَخخَرهَا عَلَيهِمْ سَبَ عَلَ يَالُِ وَثَمةَ أَّ مِن حُسُومَ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرع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 واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيوم اذن وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يوم اذن وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ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 قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ مَا لِقَطَعَ طَعَامًا مِنْهُ الْوَثِينُ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَحَشْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ